قال فبما أغويني لأقعد إن لهم صراصك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمال إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو من مدح تبعك منهم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 فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عاتلكم الشجرة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.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 حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمّ قد دخلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمّ لعنت أختها حتى إذا دارقوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء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 وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذنون بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَهْلًا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا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 هم الله برحمه وادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا أن أفيدوا علينا من المال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 وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَعْظُنُ إِلَّا تَأْوِيلُهُ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 قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 فتولَّا عنه وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَأْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فضلموا بها فضلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 ولمَّا سكتَ عمُسَ الغضبُ أخذَ الألواحَ وفي نسختها هدوء ورحمة وفي نسختها هدوء ورحمةٌ للَّذينَ هم لربِّهم يرهبون و اختَارَ موسى قومه سبعين رجلاً لِمِقاطنَه فَلَمَّا أخذَتْهم الرجفة قَالَ رَبِّ لو شئتَ أهلكتَهم من قبل وإيَّاي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 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه والتبع النور الذي أنزل معه والتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.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 وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ أذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ميسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم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 وتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض والتبع هواه فمثله كمثل الكلب إِذَ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصُصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَمْثَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فهو المهتدٌ وَمَن يُضِلُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِئُونَ وَلَقَد أَذَرَ أَنَّا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 إن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آدان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنما يزغنك من الشياطين نزغون فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 وذكر ربك في نفسك تبرع وخفتا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين إن الذين عود ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون O